Arjab al-Abbab أصبح لي وبغيري ما يقبال أني زينب يا دهري وفعل اشتفال فلا يوم الجبل بالوادي يتوسال إخت عباسني ولا تومني ayn ya weeli ya weeli weeli jrah ill al dabla abas weeli jrah ill hass as al dabla <تصفيق> <تصفيق> يا حبيب شفت الليل الهداش وتمنى ما اشف الدار هذا الماجن فديو ما حسبت التابع على المشى ما يسأل على اختى ما بي الصار يا اخويا يا اخويا بلد دموع وال بو حراس الدابلا باست أنا أم المصايب يا دهر تدري أنا مضرب مثل للعالم بخدري طحت يم الشريعة وانكسر ضهري ما يدري هالقمار من طحت له يدريه صوبتني سهم البين ع الشاطئ العاطي ومقطع عن كفين ع الشاطئ صبر الصبر انгас ادع بلاع صبر الصبر انгас ادع بلاع سبيه خت عباس اللي هايشلون عليها سهام من نظراتهم يرمون حتى اللي ما حكى وانا ادري شو وللكفيل اليوم خلاها خلاها محتاره بين ال A'tbi a bunn o maes A'tbi a bunn o a bunn o لا عبس عايش في الناس تقول الناس زنا هاي معروف هاي خيانة ما حد يشوف ولا عباس دخل الكوفة أخوها على الشريعة طاحة نجفوفة هذا الحجين قال بالكوفة بالكوفة يا أخو يا أصعب حال بالكوفة, بالكوفة يا فرحة الأرجاس يا بلا عبا يا فرحه الرجال يا بلا أنا أشعر بحالة ويشعر بحالي على طول الدرب هالراسي ضرعلي أصيحا ليش ما تحضر يا كفالي خلاني بين عداي كفالي كفالي شاف اللي يصيروا يا Cefali Achyr l'anfas Achyr b'l'abbas Achyr l'anfas Achyr b'l'abbas